وبشّر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لِالحوارِين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 فَأَن يَدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ